الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استغفر استغفر الله, الله اكبر الله اكبر سبحان الله مكرته واسع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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان يوم الفصل كان ميعادا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا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 طوا وأعناب وكواعب أتراب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 ما يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا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 سمع الله لمن حمدك ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين انتم اشد خلقا ام السما بناها رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ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 فان الجحيم هي المأوان وامما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوان يسالونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكرها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا اللَّهُ وعليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله